استخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأفقوا لهم أجر كبير. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي مِنَ من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لراوف الرحيب، وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض.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 إِلَّا أَرْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُنُورًا فَظُرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ الَّهُ بَابُ بَاطِلُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ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 خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاك وبس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقُونَ إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيطُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ فِيَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ <تصفيق>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 حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 119.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 واتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم